فَل تُرجِبَكَ أَمّ وَُهُم وَل أَولُهُم فَل تُ جِذَكَ أَموهُ وَل أَولُم إِ مَا يُر اللَّهُ لعَذِبَ بِهَا فِي الحياتةِ دُنْيَا وَتَذْهَقْ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقْ أَنْفُسُهُمْ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو دخلاً لولوا إليه وهم يجنحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن فَإِنْ urْفُو مِنْهَا رَدٌّ وَإِلَّا يُحْصَرُ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ فَإِنْ urْفُو مِنْهَا رَدٌّ وَإِلَّا يُحْصَرُ إِذَا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا ولو أنهم رضوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سي إ اللهَّهُ مِن صَغله وَرسُودُهُ إ إلى الله قد قاتُ جِلفُ قَراءِ وَالمَسكين وَعَامِينَ عَلَهَا وَلْمُ وَأََّ فَتِقُلوبُهُم وَفِرِقاب إِ دَفْ قدَ في يقولهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي مِنَ اللَّهِ فَارِقَتْنَا والله, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ يَقُولُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَي ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين نَارُ الله لَهُم عَذَابٌ أَبِي